بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليل عشرين والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَتَمُودِ, وتمود الذي جابوا الصخرة بالوادي وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأنما الإنسان إِذَا ما بتره ربه فأكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي أكرما وأما فاذا ما ابتلاه فقد عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحبون على طعام المسكين وتاكلون وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ كَأَكْلِ لَمَن وتحبون المال وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء, وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر وأنا له يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا وثاقه أحد يا أجتها النفس المطمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي ارجعي إلى